لا اله الا الله لا الحمد لله Well i فَمَنْ أَظْلَمُ بِالْحَقِّ ولا يرهقون جونه قطعا إذا الحق أحق أم يهدي إلا إِنَّ الْحَقَّ مِنْ حَقٍّ مَّكْتَمَعَ أَمَّا الَّذِينَ هَادُوا فَيَتَّبِعُونَ مَا لَا يَهْدِيهِمْ إِلَّا الْهَدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا من استطعتم your own form. وَبِرَحْمَتِهِ فَمِنْ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَمِنْ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ do you وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين من وقال فرعون اقتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم لا يقرأون الكتاب أسأل الذين يقرأون الكتاب منا قبلك لقد جاء هذاك الحق من ربك فلا تكون الناس.